I'll let the know Um now Al wat er رب المشرقين ورب المغربين ثابئين Uh, one, two, three. يخرج منهم من الجهل. What a huger. <laughs> What <sweak> abi anni ja, en hoe men فَلَمَّا أَرَوْا دَكْمَ أَمِينًا فَقَالَنَ Yeah. اذ استطعتم ان تنفذوا من اقبله Baby, I hear Thank you. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالزمان فباي الاء ربكما تكل Ah! And be No! <small> Thank you.